مخصص حظي بسلك في قصر قلبي يا ملا مخصص حظي بسلك في قصر قلبي يا ملا يا حسين في دون روح عينك انا وهلو وصوني انا وهلو يا قلب البايد بس ملا يا مدابو قراني يا مداب متحبو قراني يا متحبو قراني مخصص حبي بس لي في قصر قلبي يا ملا مخصص حبي بس لي في قصر قلبي يا ملا خادم لك يا ابو علي ملك السوالين بذنه وانا وحبك حكم وإن شاء الله في يوم العصر من حر جهنمناجي مسجون باذنه وانا وحبك حكم افراج وان الله يوم العصر من حر جهنمناجي الحمد لله من ما نسيناه الحمد لله, نسينا الحمد لله نسينا من ما رب العرش انسان من نسأزمك سيدي رب العرش من بعد الازل يا ماضي يا آتي اسمك في التورات من بعد الازل يا ماضي يا آتي ismak va fil turati biz murda Nabi undi النبي مدينه ابو قراني يحس الفدوه لك انا وحلو خواني انا وحلو خواني هي يا ابن باع البسمله يا مدحب ابو قراني يا مدحب ابو مخصوص اخوي بس اذا في قصر قلبك Best Best Best Best Best Best Best Best Best Best Best Best Best 0,1- You're gonna take another one You're gonna take long statistically Never take long backlog, Every lives and tide هسفني ارض عد حق مشروعك الانساني انت قضيه نهدفوا هي انت لا هدأ الهدف تحرير البشر من سلطه الشيطان الهدف تحرير البشر من سلطه الشيطان شهدو ان لا ثوره الا طفوفكافي لا لا ان لا ثوره الا طفوفكافي <تصفيق> لا لا حمل نشم الهواء بينشف الدين الصدري وبيت الله يرجع يرجع الفوضى وبيت الله يرجع يرجع كلمات الشعر المدى نبراس السعادي أداء الرادود الحسيني مرتغى البيضاني والرادود الحسيني عالد دبيسي الإخراج والهندس الصوتية أحسين الزهيري التوزيع فاضل الزيادي ماسترين مصطفى البيضاني الحام الملة أحمد الزبيدي المؤثرات الكورالية أحمد الزبيدي وعباس العبود وعباس الروحاني